بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم Muuts on post diaminkas ja tile, et ilke inimfero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 قبل أن نبدأ نبين موقفا كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يدلك هذا الموقف على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاه ذهبت امرأة مات أخوها إلى شريح القاضي وكان أخوها قد ترك ستميات دينار وترك غيرها ممن يريثه فأعطاها شريح من الستمئة دينارا واحدة وقال هذا حظك وقسمك من التركة والتركة في أصلها أن أخاها ترك أم وزوجة وبنتين واثني عشر أخا وهذه الأخت والتركة ستمئة دينار فللأم السدس السدس ستمائة كم مئة فأخذت مئة ومضت فكم بقي من التاركة خمسمائة والبنتان لهم الثلثان وثلثاء الستمائة أربعمائة الاربعمائة مع المئة التي هي سدس لمن للأم أصبحت خمسمائة فلم يبقى من التاركة إلا إلا مئة الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وثم الستمائة كم خمسة وسبعون فأخذت خمسة وسبعون فلم يبقى من الدنانير الستمائة إلا خمسة وعشرين دينارة خمسة وعشرون دينارة بقي اثنى, اثنى عشر أخا وأختا واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين فلكل أخ ديناران بـ 24 دينارة فلم يبقى من التلك إلا دينارة واحد واحدة أخذته الأخت فالأخت لم تفقى هذا لم تقبله ذهبت إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاكية باكية تخبر وقالت إن شريحا ظلمني شريح هو القاضي وعلي هو أمير المؤمنين فيتشك القاضي إلى أمير المؤمنين قال وماذاك قالت إن أخي ماتا وترك ستمائة دينار ولم يعطيني شريح إلا دينارا واحدا ماذا قال علي قال إذن أخوك مات عن أم وزوجة وبنتين واثنتين عشرة أخا وعنك قالت نعم قال هذا نصيبك لم يظلمك شريح فهي لم تقل له صورة المسألة ولم تقل له من الذي يرث أخاها وكم ترك أخوها من الذرية هل له ذكور هل له إناث لم تقل له شيئا قالت له فقط إن أخي ترك ستمئة دينار وأعطاني شريح منها دينارا واحدة فقال إذن أخوك ترك زوجة وأما وبنتان وبنتين واثني عشر أخا وأنت وليس لك أي حق في المطالبة هذا استفتاح تمهيد توطيئة للحديث عن الدينار والدرام في كتاب الله ذكر الله القنطار وأهل العلم يقولون إن القنطار مثال للكثرة قال الله جل وعلا في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا كانت المرأة في الجاهلية, في الجاهلية إذا طلقها زوجها يسترد المهرة فأخبر الله جل وعلا أن هذا إثم وعدوان وظم وبهتان لا يقره شريعة لا تقره شريعة الإسلام فقال الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطار أي من قبل مهرا فلا تأخذوا منه شيئا أي حين الطلاق أتأخذونه استفام كاري بهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه تعجب وقد افضى بعضكم الى بعض قال العلماء المراد الجماع والمراد الصواب الخلوه ايا كانت وقع جماعا او لم يقع وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا والله لم يسن في كتابه شيئا ميثاقا غليظا الا اثنين النكاح والعهد الذي اخذه على الانبياء والعهد الذي اخذه على الانبياء سماه الله جل وعلا ميثاقا غليظا قال هنا في النساء وقال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في النساء وقال كذلك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه منك ومن نوح ومن إبراهيم ومن نوح وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هذا ذكر القنطار وقلنا إن القنطار مثال للكثرة ويدل عليه آية الأنعام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أما الدينار والدرهم فقد ذكرى في في آل عمران وذكر الدرهم في سوره يوسف اما في ال عمران فقد قال الله جل وعلا ومن اهل الكتاب من انتمنه بدينار الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم اي من اهل الكتاب من انتمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين نسب كلا الحالين حال تعجب كلا الحالين حال تعجوا فإن القنطار دافع لأن تخون لأنه مغرن ومع ذلك يوجد من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار تضعه عنده, تضعه عنده يرده إليك مع أن قومه جبل على الخيانة فهو تخلص من أمرين تخلص من عادات قومه وانتصر على شهوات نفسه أنه لم يقبل أن يحتفظ بالقنطار على الضد قال أصدق القائلين ومنهم أي من أهل الكتاب من إن بدينار لا يدفع إلى أن يستبقي ولديه كتاب بمعنى أنه رجل من أهل الكتاب يعني أنزل عليه كتاب سماوي يدفعه إلى أن يكون أميناً لا أن يخون ومع ذلك يخون في في الدينار وكل التعجب يدل على انصاف الإسلام في أن الله جل وعلا لما ذكرهما ذكرهما بإنصاف ولم يقل إن جميع أهل الكتاب على نسقٍ أو على سيرة واحدة ذلك بأنهم قالوا ليس في الأميين سبيل هذا ما ذكره الله جل وعلا في الدينار وقلنا إن المقصود حال, حال التعجب والدينار كان يسك قديما في بلاد الروم في الدولة البيزنطية حتى كانت ولاية عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان يعده بعض المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني بني أمية في عهده سكت الدنانير والدراهم في دولة الإسلام وهذا يدل على أنه ينبغي للحاكم المسلم أن يرائي اقتصاد الدولة في كل أحوالها وأن مما تقوى به الدول وتثبت أن يكون الاقتصاد اقتصاد الدولة ملكا لها يستطيع الحاكم أن يتصرف فيه كيفما, كيفما يشاء فإن هذا يجعل, ربقة أعداء يجعل تسلط أعداء الإسلام على ربقة المسلمين أقل وهذا أمر يابد أن يحتاط له أي حاكم يوليه الله أمور المسلمين هذا ما كان من أمر الدينار أما الدرهم فإن الله جل وعلا ذكره على صيغة الجمع في سورة يوسف قال ربنا جل وعلا وإن تكرر الكلام عن يوسف لكن المقصود الحديث عن عن الدراهم قال ربنا وجاءت سيارة سيارة جمع سيار يعني قوم مرون مروا على ماذا؟ مروا على الجب البئر التي ألقي فيها من في الصديق يوسف وجاءت سيارة ماذا يريدون من البئر يريدون ماء ليس المعقول أن سادات القوم يأتون بالماء بأنفسهم يبعثون قوما غلمانا خدما لهم يريدون البئر فهؤلاء يرمون الدلاء يلقون الدلاء ثم يسقون سادتهم فذهب جمع منهم ثلة هؤلاء الثلة يتقدمون أحدهم فأرسلوا واردهم ليس الوارد معناه أنه واحد جمع فأرسلوا واردهم فأدلى دلواء مقدم هؤلاء الواردين أرسل ألقى الدلو لما ألقى تشبث به نبي الله يوسف وهذا يحمل في الدلو لو كان يوسف كما قال بعض أهل العلم في الثمانية من عمره لا استحال أن الحبل يحمله يستحمله لكن هذا من القراءة التي قال العلماء أن يوسف كان صغيرا في سن سبع تقريبا تزيد قليلا أو تنصر فتشبث نبي الله بالدل قدر الله فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى كان الحكاية تقول يا بشرى أحضري يعني الموقف بالنسبة له موقف سعادة لأن يوسف أوتي هيبة أوتي جمالا أوتي جلالا يهيئه الله للنبوة فإنسان يريد دلوة ما يجده البر والفاجر والمؤمن والكافر والفقير والغني فإذا به يفاجأ بأن مع الدلو غلاما وضيئا جميلا جليلا ذا هيبة قال يا بشرى هذا غلام فالأصل أن كلمة غلام إذا أطلقت يراد بها من في سن التمييز لكنها قد تطلق على الكبير لكن لا بد من قرينة فإن موسى عليه السلام قال في رحية الإسرائيل والمعراج بكى قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من, من أمتي ويقصد نبينا صلى الله عليه وسلم لكن القرينة هنا ظاهرة فقال يا بشرى هذا غلام وأسروه أسر بمعنى أخفى ولا ينبغي أن يتردد المفسرون في تعبير هذا والله جل وعلا قال فأسرها يوسف في نفسه بعد ذلك أسر بمعنى أخفى والمعنى أن هؤلاء الذين ذهبوا للإستسقاء ما أحبوا أن يشاركهم السادة في يوسف حتى إذا بعوه لا يقتسم المال على عدد كبير ولا يشاركوهم فيه وأسروه بضاعة أي أخفوه عن من كان معهم حتى يبيعوه قال ربنا وأسروه بضاعة ثم قال وشروه أي باعوه وشروه أي باعوه قطعا لكن لماذا قال القرآن وشروه قال القرآن وشروه أن هؤلاء كأنهم يريدون أن يتخلصوا منه وهنا يظهر جليا كيف أن الله جل وعلا أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد لأن من يظفر بغلام وضيء حسن يرغب فيه لا بد أن يغالي في الثمن ولا يبيعه إلا بعد مساومة وبعد أخذ وعطاء فهم باعوا كأنهم يشترونه لا كأنهم, كأنهم يبيعوه وشروه بثمن يقول ربنا بخص الباء والخاء والسين في اللغة قدمتها قلبتها قدمها أخرها تدل على القلة أين كانت الأرض التي لا تنبت يقال لها أرض سبخة أي قليلة نبت نادرا ما تنبت ما يعلق من القلائد إذا كان لا جوهر فيه ولا لؤلو ولا ذهب ولا فضة كان من قرنفل يسمى سخاب لأنه لا يدل على شيء الأسد يسمى ساخب لماذا يسمى ساخب لأن الأسد يفترس لكنه يأكل بيده يفترس ثم يأكل بيده شيئا قليلا ثم يمضي يعني يأتي على ما يصيده ثم بيده يأكل ينشب ثم يترك فريسته فمادى اللغوية للباء والخاء والسين فدبلوا على القلة قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهما معدودة يعني يمكن جمعها في اليد لا تستأصي على العد يمكن أي أحد يعدها وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه مع هذا كله من الزاهدين من الزاهدين لأنهم وجدوه لقيطا التقطوه لم يتعبوا لم يدذلوا جهدا في هذا من باب ومن باب آخر حتى يمضي حتى يمضي قدر الله في خلق العوائد في قصة هذا النبي الكريم قال ربنا وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين بعد ذلك قال الله قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخيذه ولدا وكذلك مكنا ليسوا في الأرض يتبوى حيث يشاء والله غالب على أمره ثم قال ربنا بعد أن قال والله غالب على أمره قال ولكن أكثر الناس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 عملا صالحا عند الله حتى يدخل الله له عطايا يوم يوم يلقاه إن كل أحد قطعا سيلقى الله من الشقي الشقي ومن يفرح إذا لقي الله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 Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer, Allahü akemer. Lahu ala min وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون